يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً صديقاً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعن الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد كنا إفوان كرام في سياق قوله سبحانه تبعوا ما خُذِل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تبكروا وكم من من أهلكناها فجاءها بأسنا بياثا او هم خافظ فما كان دعواهم سيا أو بأسنا إلا أن قاموا إنا كنا ظالمين فلنسالن الذين أرسل إليهم ولا مسالمن الرحيم فلنصنع بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولائك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا منفعتهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولا الناس كنا بالصرف رجعنا لتي عريبا ماذا تفكر <تصفيق> نعم سبق ان قال الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإسلام من صاد كتاب ونزل إليه كتاب عظيم كتاب مقدس من جديد هذا التنكير للتعظيم كتاب منزل إليه ولا يكون في صدريك حرج منه فهذا الكتاب انزل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا للامان به ليؤمن به سيدنا رسول الله وليتبعه ثم ليبلغه وكان في حقيقة هذا الامر الذي عليه الصلاة والسلام كان كافيا ليشمل الامه ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يأتي بنص خاص وعمر خاص لآلهم فقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء اتبعوا هذا الأمر أنزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في من كان حاضرا في ذلك الزمان والأمر ما زال قائما حتى الآن فهو بديمومه هذا الأمر يوجه لكل امه حتى تفهم الزمان النداء العلوي جاء ليربط هؤلاء الناس بربهم ليخرجوا ما ينتشلهم من تلك الظلمات الجاهلية إلى الحياة الإيمانية ليغير العالم لينقل البشرية من ذلك العالم الضام إلى عالم النور العالم الذي كان تقام فيه الحياة الجاهلية وتقام فيه سلطة الظلم وسلطة البعض أراد أن يقيم عالما تقام فيه سلطة الله وسلطة السواقف كلها تظهر أراد أن يقيم عالما تقام فيه قاعدة لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا أمر إلا أمره ولا نهي إلا نهيه ولا شرع إلا شرعه ولا حلال ولا حرام إلا ما أحله أحرمه ولا منهج إلا منهجه كما أن العالم العلوي فيه الحاكميه لله فكذلك في هذه الكرة الأرضية على هذا التوسم ينبغي ويجب أن تقام الحاكم يلمون لله سبحانه ليقام من عجل الله لأن الكون كونه والأرض أرضه والمملكه أم فهذا الدين جاء ليش؟ لتطهير الأرض ليش؟ من الوثنيه من الأصنام من الماسونية من اليهوديه من الصليبيه من الشيوعيه من العلمانيه من, من الديكتاتوريه من الديمقراطيه لا يبقى الا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما انزل اليكم من من, من ربكم وسنة رسول الله ما انزل الينا من ربنا ولنا نعم إذن سبحان الله القضيه قضيه الاتباع اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ممن رباكم ممن خلقكم ممن ربى اجسامكم ويريد ان يربي ارواحكم وان يربي نفوسكم وان يضع لكم كتابا خربويا ويرسل لكم رسولا مربيا فالتربيه يجب بغي أن تكون ممن؟ من الله فمن تربى على منهاج غير منهاج الله فهذا لا يبدأ بالإحساب المثلاء فالقضية إخواني والميزان ميزان الستباع فالأمة التي ستتبع شرع الله هم مسلمة هم مؤمنة هم ربانية والقمة التي رفضت شرع الله وعادت شرع الله وحاربت شرع الله وتندمت عن شرع الله هذه قمة أي جليلة قمة كافرة القمة التي ترفض شرع الله وتحارب شرع الله وترد شرع الله عن شرع الله كافرة هذا لها المعرضة هو مقهور في نزول الله لكن الأمة التي ترصد شرع الله ومبرد شرع الله وتعادي شرع الله وتحارب أولياء الله هذه الأمة إيه أمة كافرة كلام واحد والدليل على هذا يقول الله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما اسقط الله وتنزل ذلك بان الذين كفروا ايه انكروا وجود الله لا ذلك بان الذين كفروا انكروا البعث والنشور لا ذلك بان الذين كفروا تبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق ليه من ربكم اللي مصدروه مين؟ من ربهم هذا ما نزال ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا فاتبعوا أمر فرعون اشتركوا أمر ربهم واتبعوه أمر فرعون فمن اتبع هداي القران من الفم من الناس انا قصفهم مرات من القران يا الشيطان اين كان في الجنه نفعه لذلك ومع من مع الملائكه في جوار جبريل أومي الجائد كذا لنا صباحا ما كان نفعهم قال انا أنك نعيش مع أولياء ما ينفعهم وشكو كون كلهم الله. الله كلمه لنا بنص القران القرآن نفعه والله ما نفعه اللي إنفعه السبعوا ما أنزل إليهم ونرزقهم هذا الملك لما جاء امرا رباني اشد قناه افرز منها بدنا كراجيه افرز افرز ليش لان رد عمرا ما كلما رد عمرا الله ورفض عمرا ما ولن ينقموا بدنهم خلاص افرز بدنهم بدنهم بدنهم بدنهم بدنهم بدنهم بدنهم بدنهم لماذا؟ لأنه قادلة. جاء الأمر قادلة إن كان وجود الله؟ إن كان عدم الله؟ إن كان الله؟ إن كان وجبه النار؟ إن كان بحجاب الحكاظ؟ لا أشرف الأمر. جاء الأمر فلا هذا الأمر. إذن هذه كانت مدرسة. خديث إبليس مع آدم كانت مدرسة. كانت مدرسة إيه؟ تدرس لنا كيفية الجفر وكيفية الإيمان ما هو الإيمان وكيف يكون الإيمان وكيف يكون الجفر خلاص وإن في خاصهم لقد كان في قصصهم رب فالكسة تعم رأيت فلا نفسهم لا نفسهم فالقضية اخواني قضية الاتباع فمن اتبع هدايا فلا يضر لا هنا ولا هنا ولا يشقى لا هنا ولا هنا ومن اعرض عن الابتباع عرض عن ماجهة عن الاتباع. ومن اعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكة ضنكة ضيقة تعز جدي عذاب نار غضب لعنة صحب ضنكة ثم هل في الدنيا ونحشره يوم القيامه في أحمق. قال ربي لما حشرتني أنا وقد تكلم بصيرة. قال كذلك أذكى آياتنا في, في العمل فنسيتها فنسيتها أي تركت العمل بها متى نعدها فنسيتها وكذلك اليوم جاء. إذن إخواني يقول سبحانه. وقال وقال الضعفاء للذين استكبروا من القادة والزعماء والكبار والمشايخ وقال الضعفاء للذين استكبروا اننا الىهم في النار لا القاده ولا ايه ولا التابعون لهم قال الضعفاء للذين استكبروا ليش دخلنا النار ان كنا لكم تبع فهل انتم تعدون عنا نظيما من النار قال الذين استكبروا انا كلهم فيها نحن بابلالكم وانتم بدبائه نحن افضلناكم وانتم بدبائه سبق هل يبحث الشيطان لما يلقون خطوه في جهنم يصدر الخبز من النار ويلقي المحاضره على من على اثبات وقال الشيطان لما قولي الأنهاج قلهم ان الله وعدكم فضحا إن الله وعدكم وعد الحق فصير ووعدتكم فأخلقتكم وما كان لي عليكم من سلطان لا كانت الجيوش ولا معجزات ولا, ولا السياغ ولا السجن ليه إلا أن دعوتكم فسرتموني فسرتموني فسرتموني فلا تلوموني ولوموا أنقلكم نعم هذا اذا يقول الله عز وجل ها؟ ومن أضل ممن اتبع اتبع الهواء. ولا تتع من قلبه عن ذكرنا. واتبعنا الهواء. قرآن في الهواء. فالقضية إخواني قضية اتبع الرحمن طبع الرحمن او طبع الشيطان ولا زمان يمكن يقول أنا ما سبي مثلا هذا لا هذا انا أنا يقول أنا ما سبي الشيطان مين ولا سبي الرحمن أشباه شتبا هواه ولا هوا من الشيطان من مكين شد الله هذا ولا هذا مكين غبي يدل على حاد مكين نعم اتسابعوا ما أنزل إليكم من ربكم ما أنزل إليكم من ربكم الذي ينبقى اتباعه هو ما أنزل من ربنا من خالقنا من رازقنا من محيينا من مميجنا إذا كنش واحد يحيي ويميت ويرزق ويعطي ويبنع ويضر وينفع كنش يحييه إذا كنش وحش خالق يقول الله من سبعه فتنى من سبعه خالق وهل مخالف إذن الله هذا خلق الله فأروا ماذا خلق الذين بدونه كيش يحد خلق شيء حتى المعتزل الذين قالوا العبد يخلق أفعاله كانوا ضالين بهذه الكريم الحب ما يفلق خدموا الخالف إذن الله ما الله الله خلقنا وخلق خلق الكل من اسمنا الله طبعا ثم خيارنا خلقنا أيضا حيث أهبر السيار ومجر. ليش لي ارانا هل اتبعها من قرر عنهم الشيطان قلت بالمراج والمراج والمراج الكلام كله جعلهم اتباعي الا هذا اللي سأطى لا كم تخطي تبعني في رباج بختيارة انت انت تبخي انت تبخي نعم تتعالي رب عز وجل تتبعوا ما هو جيدا اليكم ولا تتبعوا من دونه اولياء فالذين يتبعون الاولياء ضاموا هادوا بنص القران ولا تتبعوا من دونه اولياء اتركوا كلام الله. رسول الله قولوا لبلايا عنكم رسول الله لن يتبعوا رسول الله لان الله كانت تبعه وان تستيعوا مشددنا. لولا ان الله امرنا باتباعه وعظمه ما يمكن ابدا يقول كلام يخطئ فيه. واللي يعمل عمل يخطئ فيه. وليه حياته كلها مشدده من الله. من يطيع الرسول فقط اتاع الله لانه هو يشدد من الله. لا يقول الا ما قال الله ولا يفعل على ما الله اما اذا بختباره رسولا اما اذا بختباره بشرا قد يفعل اشياء خلاص لا نحن في لن, لن تدعوه في بشريته وانما نتدعوه في رسالته في رسالته وزرق اطير الله ما قال محمد صلى الله عليه وسلم الرسول اي في جاء به رساله قد بنعزلنا تنصاب عليه الناس تيجي. قال خل بنعزل سبكتي. وإيش الرسول صلى الله عليه وسلم جيمين لنا المسافين الصح؟ جيمين لنا المنهاج الرباني ال الأمور التشريعية التي أمر الله كيف يعبده؟ لا بظباهه بشارة. لا. <تصفيق> مفهوم هذا؟ نعم. كيف يأكل كيف يشرب كيف كيف كيف, كيف. هل يستيفي كيف. نعم أما نعم؟ لا. أما تغوت لا أما هنا مشاكل كذا لا, لا. لذلك عند عند العلماء ألفوا السنة العادية البشرية الجبلية والسنة التشريعية بظهور ظهور الفخر عند العلماء وبعض التأليف يلفون فيها هذا فرقوا بين السنة التشريعية والسنة العادية السنة البشرية أي أما ما في السنة التشريعية ولذلك نجد في القرآن دائما يقول الرسول أثير الرسول اتبعوا الرسول أيه. نعم <تصفيق> اتبعوا ما هو ولا تتبعوا من دونه اولياء <تصفيق> من دونه ودونه يدخل كل كل ما سوى الله وكل ما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولا تتبع من دون اولياء <تصفيق> قد يقول القائل سبحان الله ونحن امرنا في القران ها بان نتبع سلفنا الصالح وقال والمهاجرون والأنصار والذين تبعون بحسن تبعوهم ولكن بيه في إحسان إيه يعني التبعوهم بدليل التبعوهم على بصيرة هذه سبيلية هل عبى لله على بصيرة شو بصيرة الدليل من كتاب الله سورة سليمان فنحن إذا من هو وأعرف بالوحد وكيف نزل هذا الوحي وكيف تفسر القرآن وكيف يعني كان لشاف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يطبق الحياة المشريعية كيف كان من الذي يعرف هذا الذين عاشوا مع رسول الله من صحابه رسول الله هم أعرفوا من معاني القرآن هم أعرفوا بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في صيامه ولذلك نقلوا, نقلوا لنا الصوره الحية والحياتيه لرسول الله, صلى الله عليه وسلم كأننا نراه نعيش معها فلذلك قال تسمعوا هم الذين قالوا قاعدوا وش على كيف تفسر القرآن على كيف وتفسر صفات الله على كيف وتفسر صلاة على كيف كل واحد يلحب لا كيف تبقى اصحاب رسول الله كيف كانوا يفعلون لا لا. إذن هذا اتباع وش نعمل هذا تقليد لان عندنا العلماء ثلاثة عندنا التقليد وعندنا الاتباع وعندنا الاجتهاد التقليد هو ان تتبع واحد بدون ذلك. ولذلك سميت التقليد من القلادة كانه عمل لك الشرط معونقش انقشه وانت قال شدعين. الله طاقني في جور. وانت يقول يقول يقول يقول ذلك لي ببقى يقول ذلك من البحر. وان يقول ذلك للشوف. وان يقول ذلك الحفة. وان يقول ذلك ليس الانبير. وان يقول ذلك ليش. حولي. لا الله يبرزك. لا بحويلة. واعطيك وعطيك وعطيك البصره ال... ال... ال... ال... وعطيك اللسان وعطيك كل شيء ليش باش تفهم كتاب الله باش تفهم الله باش يصدر في آية الله تبقى تقول وقتك تيره فالتقليد حرام لا يوجد العالم اذا اراد ان تسأله عن حكم الله في المساله وما الدليل فيها نعم هم الاتباع هو هكذا اساله عن حكم ويبين لك الدليل هذا شيء اسمه هذا تقليد لا اتباع فالله امر بالاتباع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عن ماذا عن الحكم والدليل لأن الاستباع فاستدعوا ما أنزل إليكم ربكم نعم وعندنا الاجتهاد هذا هو التقليد ثم الاتباع بالدليل الدليل كل واحد ولكن بالدليل والدباع قول غير من غيره ده هذه السلم؟ السقليم وثم في ديها تجيها هو تنزل مسألة لاحق ما فيها فيقوم العلماء ويشوفوا الاشباه والنظائر وكذا الى خلوين ينحقونها حفظ الحشيش مثلا الحشيش ما كان في عد رسول الله العلماء قاموا يشوفوا نظروا وقالوا الحشيش هيه سبحان الله يغيب العقل هيه سبحان الله إذا تخلوا الغر ولا لأ تخلوا الغر تخلوا الغر فالوشاهدين يعني يصبب الأحكام ميش من النصوص الشرعية ومن الأحكام ومن النظائر والأمثال التي ورد التشريع فيها فيلشق هذا بهذا يقول هذه العلة الموجودة هنا تنسحب على هذا الفرع فعليه يلحق حكمه بحكمه خلال هل التأمينات وهذه المزاعة لأشياء التي استجدت الآن العلماء اثبتوا لها و. ونصر للمسرع سلع الاسلام جاء شاملا عاما يشمل كل زمان وكل مكان وكل ما يستجد من احداث كيف ما هو تسكن لا بل الله بي اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ما أتبع له أي ولا في قال الله قال رسول الله هو العلم أما, زا... اما غيره فهو تأخذ زا... الشياطين فهو نعم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي انا لا رسول الله ما يجوز لي ان اتبع اشد هواي لا انا اتبع ما يوحى الي من ربي ثم قال الله له الاخبار من رسول الله فقال له واتبع اتبع ما يوحى إليك من ربنا اتبع ثلاثا إذا الوحي الذي اتبع ما أزيل إلينا من ربنا هو الذي يجوانا اتبعا أما غيره لا ما يتبع ولذلك الأئمة المهتدون مالك والشافعي والامام أحمد والامام أحمد والإمام أحمد كل الأئمة قالوا انظروا في كلامنا فما وافق الكتاب والسنة فعملوا به وإلا ضربوه الحائل ضربوه الحائل والكل من مالج رحمه الله كل كلام فيه ها فيه مثلا يصيب ويخطئ كل واحد واحد يصيب ويخطئ الا كلام صاحب هذا القبر ثم جئ رسول الله ويشري لقبير رسول الله الا صاحب هذا القبر هذا ما يخطئ ليه لأنه مشدد من الله موفق من الله من الله الله يقول له ايوه اذا تسمع يعني تسمع اللي هو ها اللي قال الله وطلع واحد سبحان الله قد يصيغ وقد يصيب قد يكرس من فيه كهذا دولة واحد لا من اللي كنا داخل عروقه وجره وش نقلش عليه ليش عادني ما أدري لي عادني وش يعمل لي ما أدري ما متن كفطن غير خلاص ضع ما أتكموا شيوخكم أو ليامكم ما أتكموا الرسول كنوا في إذنوا محمد الله ما آساكم الرسول فاخدوا يا أيهاد لنا آمنوا الله وأطيعوا الرسول ها، هل الأم هم المجتهدون هم الامه مجتهدوا الأمة الإجماع الأمر منكم فإذا نزلوا في شيء فردوه ها هل في اجتهاك هل القيام؟ الأول كتاب وثم السنة وثم الإجماع وثم القيام فإذا نازتوا في شيء فالردوه ردو كذا جزء ردو ردو الكتاب السنة ولم يجمعه من اسمه النظائر والحقوا، إذن هذه مصادر التشريع، الكتاب، السنة، الإجماع، أو القياس، والالمصادر الأخرى صرف فيها العلماء، يعني شاء من قبلنا، وثم كل الصحابي، وثم يعني الصحاب، وثم الاستحسان، وإلى غير ذلك من من المصدريات التشريعية صرف فيها العلماء السبب عليه وكلها في الحقيقة خرجا إلى هنا. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قال سبحانه قليلا ما تذكرون انتم كثيرا ما تنامون كثيرا ما تغضبون انتم كثيرا ما تتقمصون انتم تموصون التذكر ديلكم والتنبه ديلكم قليل اش كلي كي تنبه اش كلي كي استيقظ اش كلي كي تيقظوا ايات الله كن هو هم المؤمنون والمؤمنون أكيد فأس الكفر المكاثر كلها يزهو ويأخذها الشيطان ولقد أضل منكم كثيرا خلق كثير ضل ولقد صدق عليه مو في صدقة إنه قال له هو إنه مجمع استقبل منه للكذب كثير استقبل منه هو إنه مجمع الوق الله ولقد صدق عليهم وليس ظنهم استبقوا كله استبقوا الا طريق الكلمه والله ولزوج اكثرهم في الارض وما كان الناس ولو حرست بالمؤمنين وما يؤمن اكثرهم بالله الا شو مشغول سبحان الله ان في ذلك لا وما كان اكثرهم يؤمنون ولو ان الايات جاءت بهدايتهم جاءت بتزكيه نفوسهم جاءت بتطهيرهم جاءت لاسعادهم لهم وما ذلك رفضوها رفضوها لماذا الشهوات الملاهي الشيطان اللاعب اذن قال قليل لما تذكرون قليل فيكم من نجيل بلدان أما الغالب غافل سايد أشه الصور فلوش الشهوات و المزلات و أقصوه إيش الوظائب و أقصوه إيش الثلابورات و السلسلات و سلسلات و يلين و ياعين و خطين أنبخه و شخصه و نبقوا يمزل منزل و نبقوا يمزل إحنا مزل إحنا فتور الأول واحد حسن أسنى وكذا كذا إلى خير و حات يحبه أخبر الله و نحل إلا شوه ها دي وزين <سؤال> الخبر ما <سؤال> <حتصفيق سؤال> في هذا الشيوخ؟ أشريا؟ حتى نحلي فلطوك فيه الشيوخ وشب الشيوخ قليل في المقابل قليل الشيوخ، هشكو الكثرة؟ عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، ثلاثين <سؤال> ما مش سويا والأغلى ما زيدي في العقود الأولى ما تقول لك سيدي جبرين ما كيف ترشي هذا هو أدفاني، لنفلك <سؤال> المرض نحن نتجد أسنوري الذي يسيطر الرسالة لنجيب هذا المسجد جيب هذا القران جيدا العادل الذي قال بعد أن أجد لأن في الوقت ما ما يجيب فيه إذنك وشهد طالقه ينسل بجيب إلى مدين الدنيا ولا مدين إذا اختاره كلامه ونختاره كلامه ما اختاره كلامه ونبتن سيقه بي جيه بي سنساقه ويده بي لا اله الا الله. قليلا ما صف التروح بعد هذا قال الله عز وجل وكم من قريه من أهل سبحان الله الله في الأول في أول سورة أشقال كتاب انزلناه اليك يا نبينا كتاب انزلناه للك فلا يجي صدرك حرب منه ليش لتنذر به وذكره قال وقع قليلا ما تنذكرون لأنه نزل غايتين اثلاثين للذكرى الثانية للإنراء فالذكرى قال قليل قليل قليل, قليل نازره لك الذكرى قليلا ما تنذكر القرآن جاء للذكرى يقنى ويدبهنى وقلوا ما يصنق بعض فالقرآن ينازل يا أيها الذين ينادي يا أيها الناس يا أيها الناس يا بني يا آدم يُنِعجِ شكريك يتبكر لي هذلك ربشات بقى انذار من جملة الإنذار الرسول صلى الله عليه وسلم أُمِّره بان يُنعي هذا الإنذار أول الإنذار مش والإنذار كما قلنا هو الإعلام في مخوفه هو الإنذار بالأمر الضار هو الذي لا يتكوه الانسان أسقط من الانذار قال وكم من قارية فينا حلسناها. امرنا أمر الله بن سبا. إذا ما سبعناه كم وكم وكم كثير وكثير وكثير من المدن وكثير من القرى الضمرت وأبيضت أرتيات من الخواعي وجعلنا عليها اليهزة لها ليه؟ لأنهم متبعوا. هذا هو الانذار فات وهذا الانذار الله سبحانه وتعالى كأنه يدير اعناقنا الى الوراء لكي نرى مصارع الغابرين كيف تمرهم وكيف اهلتهم وابدهم وكانوا امم وكانوا اصحاب حضارات واصحاب قوة واحنا لن نفع القوة للمشاطين وحنا نقول يوم قمر قد كانوا اشد منكم قوة والله كانوا اقوى منكم القرآن خالي كان اولئك اقوى لم نحي الفكر ولم نحي الدين ولم نعفذ الحربي كانوا أقوى يا كبير فؤمن كل أحكيم حضية واحدة ولا قضية فئة الله يحكي إنهم كانوا يقصوا باخر الصخور عنا احنا هذا القوة نعمل هنا لنرى المصارع الغادرين كيف قمرهم وكيف أهلكهم وأجدهم وكانوا أمم وكان أصحاب حضارات وأصحاب قوة وإحنا لبسوا القوة للمساطين وإحنا كلهم قمر قد كانوا أشد منكم قوة والله كانوا اقوى منهم القرآن خالي كان اولئك اقوى لم نحي الفكر ولم نحي المجدين ولم نحفظ الحرفة كانوا اقوى يكفيه فؤمن كل أحدهم الحرفة قد يوحد أو لقد الله يحكي لهم كانوا داخل احنا قصر داخل الصخور هل نحن هذه القوى نفل هنا قصر داخل شهراء قصر هل يجب لانه من الجبال هناك ما يكون عن من يكون ولا لا يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك هذه يكون هناك من هذه هناك من فإذا هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون وعالية من 300 إلى 500 متر عالية من الزلة كيف نزلها؟ وكيف نحكي سواء؟ كيف نزلها؟ يجيب البوجيه دي ممكن مضغي يكون لابا تجيب البوجيه يجيب أمريكا بوجيه دي من مش منها بالعيد؟ مش اللي أعراب تغيبون مثل ولذلك يقطع العلماء على أنهم كانوا عندهم كهرباء وعندهم قوة ما وشغث الحضاره الآن ابدا وصدق أول الله كان اشد من كل وما كان الله يشكو وما كان الله بيجم شيء سماوات ولا اعراض الله احد في الوقت الذي أرادت بينهم حين كذبوا رسولهم خلاص ترى يقول والكم أو كم 10 20 لا في من القرى والقرى والقريه البدن الكبيره الضخمه فد الغرب البيضاء قل يفتهم إلي مليون مليات عشرين مليات اثنى يعني أضم هر سمعنا إحنا تمت مرة أخرى في تركيا شحال مشات في غادية اليومي 50 إليه قل لك مستشات عدد في مصر هذه واحد سنوات عشرين ألف شحال شال مشات في شهر في ايران تقريباً شه سنة اللي هو اللي شو الله شو مش لا إله إلا الله قوّ كم من قرية هنا لبنان هالرياح نعمل كذي سلط الله سبحانه وتعالى في أمريكا شق وزان والأمطار شحال هالأمطار خمسمائة ميل مليمتر خمسمائة مليمتر إذا جت غمئة مليميتر تجتاح، شحال صلّى الله على مدار خمسة إخوة بعدهم طبعاً خمس مئات مليميتر بينزله بيشوف لين داخل على ولا كلش لا لا بقى انتهى خلاص أنا بقولك هذا ولا بيشوف أنت شو بتبطل لا بالابواب لا اله الا الله وكم من قريهنا التي دين من قريه نهلكناها أهلك اهلكناها فجاءها باءسنا هذا بيدا ليدا او خائرا ناس غفله هم في غفله لا تنبه ما شعروا ما تنبه شعر. كده انتقل الى الاخرى اتى من اهل القرى ان ياتيهم باءسنا فيات ليلا وهم نائمون أو أمين أهم واش من أهل القرى وش عندهم الأمان في سركنهم في سيف كتاب في القرآن ما جذبوا إزنو قمرو خمرو أو عريو كذا إذا خيروا زني والوضو وملوا اللي يعني في براءة عملوا ما جذبوا وش عننا كذا أفا من أهل القرى عندهم الأمان من ربي في في كتاب أفا من القرى أن يأتيهم بسنا بيتهم عن من ما يسمجه بيتهم من أيمون أو من أهل القرى أن يأتيهم بسنا ضحا وهم يلعبون اذا امنوا مكر الله فلا يامنوا مكر الله الا القوم الخاسرون من ذا مكر الله يعني اولئك الذين يتغلغلون في الفسق والحجور وما يبالون هذا هذا هؤلاء شرهم الخاسرون خاسرون هذا الذين مكروا السيئات الزنا واللواط والسخط والتبرج والاختلاط والريا والقمار وكل شر والبلاع وعر وشل وكذلك سلسلات هذا يقول أب الذين مكروا السيئات مكروا المكرات السيئات تحدوا أن الله على جنس السيئات قالوا الملبج مكروا السيئات أب أمي مش عندهم أن يخفي الله بهم الأرض زاد أو يأتون العذاب من حيث لا يشعرون غضب او ياخذهم في تقلبهم هاي سوقوا فارد الله سوق مره وفصل العياء وكاده ما دع الله او ياخذهم في تقلبهم في تقلبهم كسوقوا وصجهم او ياخذهم على تخوف هل هدو قالوا له مجيبه له جيه مجي. مجي. مجيب ها الزوبعة مجيب فكان كلهم كيف على تخوف اوه وفي نسوق ولا على تخوف فإن الله ربط الله رغوط رحيم بمن, بمن سابق وأناقه فالله عز وجل هنا يصبرنا على ان امم سابقة دمرها وأخذها ليه؟ لأنها خالفت في ساب ربها وحاربت شريعة خالقها وتنجبت عن اتباع عن عن دعوه رسولها وتم من قرية أهلناها وجمع لنا من قرية قاصر معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وقلما حواريين كيف عمل قوم فرعون أخرجناهم من جنات وأيون وزروع ومقام كريم قاع القصور وعمارات ومقام كريم ونعمتي كانوا فيها فاشين كذلك وأرسلناها قوم آخرين ثم بكت عليهم السماء والارض في الجاز والارض بالجاز فهد انا بقدس السماء والارض على المؤمنين على الصالحين على الأولياء على الصائمين ها وطائمين راجعين السيدين عليم في السماوات والارض اما عليم الجميع يطبق قال رب العزة يقول وتبقى صنم من قريه انسان الظالمه تبقى صنم واهلها هذه صنم الضال معنى الهلاك في القسمة، الموت في برز ونزوح لا هذا بساط، وكم قصتنا وأهلنا وذكرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها يوم آخر. يذكر الله هي مستقيمة لا وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها وبيروق عبضها وقصر المشي. آه خذ كل شيء نعمتي خلاص خلاص كل شيء. قذف الطيور الكواظي والرياح الجبلية والرقص الجام. الشوارع خاوية والدوخة خاوية ولا أحد. قمت هذه المدينه اندر قل ما جئت من دونه والله ما استطيع فالله عز وجل احكي لنا واخي فجعلنا هذا اياك اني واسمعي يا شهر يعني اذا انتم فعلتم فعلهم فسيكون المصير مصيرهم ولذلك قال سبحانه وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او من قائلون ايو الشيخ شو موقفهم اشقالوا قل فما كان دعواهم جاءهم بأسنا ايو خليهم هنا بعض الأسئلة من الأسئلة هنا يقول نحن نجد في كتاب أدب الزفاف للألغان يقول فيه ان الذهب حرام حتى على المرأة لا ما يقول الذهب حرام على المرأة بل الشيخ يقول إن الذهب المحلق هو الذي ورد فيه نصوص التحريم الذهاب المحلق مثل التصويره مثل الفاكم وهكذا من المحلق اما اذا كان غير محلق كالتال في ذلك او كازرار او, أو, أو هذا ما علمته او هذه مشكله الشيوخه او ذلك يكون هذا جيد ولكن الحقيقه ان النصوص اضطردت فيه نصوص تحل تحل الذهب وفي نصوص تحرم من النصوص التي تحل الذهب قرّزناه في الحديث الصحيح وأشار إلى الذهب والحرير هذان يعني الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنسان وهذا الحديث يسمى حديثا عاما ما عدا انه يخصص بعدم الاثراء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كل وكل ما شئت، في غير صرف ولا مخيله، ما خلاك هذين ها السراء حرام والمخيله اي الكبر والقيله والقطراصه هذا حرام طيب إذا هذا دليل يدل على أن الذهب كله حلال وهناك نصوص أخرى جاء بها الشيخ إذا هذا المحلق أنه حرام ما الذي نقدم من هذه النصوص لا ندري ما المقدم والمؤخر فالشيخ جمع جمعا خاصا قال يستذنى المحلق من هذا النص العام ويبقى هذا النص في غير المحلق هذا جمع شيء وما هو جمعه هذا الجمع وحده بل كذلك سبقه التهلو وغيره لكن العلماء الآخرين قالوا لا بل أفضل الجمع هو أن نصوص التحريب كانت سابقة ونصوص الحل كانت هي متأخرة وما الدليل, الدليل هو الإجماعة اجماع الصحابة كلهم ما عدا أبو ما عدا والشيخ الألباني نفسه اعترف بهذا الاجماع الإجماع على أن الذهب كله حلال لا فرق بين المحلق وغير المحلق ما عاددة كان في إسراءات كان في خلالات فالذهب كله حلال في ولكن بشرط إخراجي زكاته. فالإجماع كارينة على أن نصوص الحلم متأخرة على نصوص الحلم فهذا الذي ناخذ به إن شاء الله ونكاد نجزم بهذا دعوة الحلم والشيخ ما هو ضروري يعني فيما قال ونخل ما هو سبق أيضا حتى الدهلوي حجة الله البالغة ايضا نفسه نفس الله وال كان عالم كبير ايضا ولكن العلم الآخرين ما ثم سؤال اخر يقول القبض في الصلاه بعد الرفع من الركوع نجد في كتابي الشيخ الالباني كيف ترى بان القبض بدعه يعني القبض بعد الرفع من الركوع ونحن مع الشيخ هذا هو الحق ودليلنا هو ان الدليل الذي اخذ به اولئك الذين يقولون ان بعد الرفع من الركوع يستدلون بحديث ايش يعني ها حجر حجر هو هو دليلهم في هذا يقول ما رايت اشراح مقامه الا واضعا يعني وجعل القيام القيام بعد الرفع من الركوع القيام للكره جعله سواء لكن في صحيح مسلم وفي غيره وابن حجر في يعني في حديثه يصف اليدين من اول حديثه الى ان انتهى يصف يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف فيقول كان عندما يكبر يرفع يديه هكذا حتى يكون حدوى منكباه او حدوى منناه ثم يضع يده ثم يضع اليمنى عند طرف الصلاه ثم هو عندما ما يقر قراءه ولا ذكر ثم اذا رفع وضع كفيه على ركبتيه ثم اذا رفع رفع يديه حتى تكون حذوى اذنيه ثم اذا سجد وضع يديه وفقط يديه ما كان هنا ايضا وضع وهكذا حتى انزل ولهذا يستدل الشيخ وهو الحق ولكن البعض الاخر ولا تشكون العيني بطن قبل العيني هم الذين قالوا في أنا الأربون العين في شرح البخاري حفظ لا حفظ لا فهم الذين قالوا والإمام أحمد سئل عن القبض بين ال بعض بعض الرحمين الرقوع فقال لا أراه به بأس قالوا لو كان عنده سنة فيه وعنده حديث فيه سن فيه إذا ما فيه ما عنده شيء وهذاي ما بسنة كل حديث لم يعرفه الإمام أحمد فليس بحديث. لأن كان جبل في السنة كان يحفظ أكثر من مليون حديث ولذلك الإمام له حزن لما تكلم عن المجتهدين ورد على الفقهاء ما أحاشاره بإمام أحمد لأن عده من المحدثين ها ها صافي في الصيف خلاص ده أستان خلاص في بره بسد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 ما كتبها المسلمون لا اقل كتبها النصارى قالوا أن الفورة في هذا العصر هي إله العصر هو المعبود شوف, شوف يقول. ثم يقول, يقول الاخ الكريم هل التلفزة حلال أم حرام حكوا تلفزة ثلج يا إخواني أنا ما عندي ثلج وشيد الله عندي واحدة بالقرب تمتدى تدار عندي بالقرب وديجي من زحقيش والثرنط ولا كذا بالقرب وكيقولنا حرام حرام علينا والله هذا كل ما يجي من هنا والوا التلفزيون ولكن أنا أنا عايز جيب غالي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 ويفسدك ويلدك ويفسدك مراسك ويفسدك شو مي واحدان دي بسدك تدخل مفسد اندارك ايه واذا يساك ايه واذا يساك ايه واذا يوم يوسن ايه هو سيلاحه وحده يصلح للغير يصلح للشرف انهار ليكون فيه الخير لي فيه الشرحة يوم يكون عماسي راجب الحيث يزور المبقر ومختارم ويعطي التوجيهات هاك ويعمل درس في الأخلاق ويعمل دروس في العقيدة جهة ويقرر يليدي يو ويقرر يلي مراسي ويقرر يلي قاد ويسمعه للدرس طيبة ومي, ومي غد جنة وغد الباثر وقاد يلخد ونساعد لنا كيف الحلال والحرام حلال. فاليوم الحضارة ما نقول حضارة الإسلام ضد الحضارة لا الإسلام يدعو الحضارة لي أنتوا سلم واليوم يقولوا الإسلام صيد حكرا الإسلام صيد ركس ويقال ومشي فراية الإسلام دون لا الحضارة تشتق الحضارة يشتق للألا إله إلا الله نبحث عنه محمد رسول الله وكل أهلان هون مشوا القمر هون مشوا نعمة المرّق هون مشوا نعمة الديو والرق الطائرة المسلمة والسيارة المسلمة والصارخ المسلم والقنبولة المسلمة كدو لا لا والإنترنت كله مسلم يا مرحبا كذا لا لا فالإسلام يرحب بكل خير، ما هو ضد الخير؟ أبداً. الإسلام ضد الشر، ضد قلة الحيل، ضد الإجرام، ضد الانحراف، ضد الفساد. خلاص. الفساد اليوم يرجع صلاح. خلاص. أنا زينه، لأن الكثير يقول سوء، حرام، حرام، حرام، حرام. ما أكمله. حرام، حرام، حرام، قطع لا يا أخي، <تصفيق> <تصفيق> والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك ربك رب العزه يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين